بسم الله الرحمن الرحيم الحمد NOOOOO <laughs> إن بأت الأرض فأصبح هشينا تذروه الرياء وكان الله على كل شيء مقددرا المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابا وخيرا أملا ويوما سنر الجبال وجرى الأرض بارزا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعنتم ألا أنه جَعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوَضَعَ الْكِتَابَ وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَجَرَّ الْمُجْرِمِينَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مَشْفُوعِينَ دِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا, ويقولون يا ويلتنا آل آل صغيرا لا يغادر صغيره ولا كبيره الا نحصانا ووجدوا ما يعمل خضبا ولا يظلم ربك احدا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن فَدَسَ سَمْعَ عَن امر ربي افَتَتخنون موذريه جو اولياء من تروني ومغلتمعدو بئس الاظالمين بدنا ما اشهد قوم قد قسمت السماوات والارض ولا قد انفس وما كنتم تبتغون المضلين غدا ويوم يقول فلم يستجيبونهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فرأنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنا مصرفا ولقد صرتنا في هذا القرآن للناس من كل مثال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل الرسلين إلا مبشرين ويجادر الذين كفروا بالباطل ليدهضوا به الحق واتخذوا آياتي واتخذوا آياتي وما أنهره زوا ومن أظنبه من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها طرا وان تدعهم الى الهنا فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه وربك الغفور تت القرى اهلكناهم لم نوهن وجعلناهم مهرجين موعدا واطلم سالفته لا ادرح حتى ابلغ مجمع البحرين حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقابا فما تنغى مجمع بيني حوتهما نسي الحوتهما فاتخذ سبيله في البحر صربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قالا واتخذ سيدنا في البحر عجبا قال ذلك منكم نادوا بؤدا دعنا اري ما, ما قصص فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحما اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه ملته علما قال لهم موسى وكانا انا تعذب لما علم للترشد قال انك لم تستطيعا عي صبر وكيف تصبر على ما لم تحظ به خبرا قال ستجدني ان جاء الله صابرا ولا اعصي لك غضبا فارتين اتبعتني فلا تسالني فاسألني عن شيء حتى أهدث لك منه ذكرى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا فربتها لتغرق أهلها لقد جهت شيئا إبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترعبني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقي أهلا من فقتله قال أغتلت نفسا زكية بغير نفسي لقد جئت شيئا مكرا قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد ذنبت من أدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا استضعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فينا جدارا يريد أن ينفطق أطاما قال لو شدت لاتخفت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبعك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراء أم ملك كل سفينة رصبا وأما الغنام فكان أبواه مؤمنا فخشينا أن يؤلقهما طضيالا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب ربما وأما الجدار فكان لهم مين يتيمين ميلي في البديل وكان تهده كهز لغما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك In the mo. أسألو ذك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكننا لكم في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تقرب في عيني حَمِيًا وَجَدْنَا نَغْرُبُ فِي عَنَ دِحْمَأَتِي وَوَجَدْنَا قَوْمًا قُلْنَا يَا دَارِ الطَّرِ إِلَيْهِمْ مَا تُعَذِّبُ وَإِنَّ أَنْتَ ابْتَغِي لَهُمْ خُسْنًا قَالُوا مَا مَنُ ربي فيعذبه على هذا النكر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 بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يخفهون قولا قالوا يا ذا القرن إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فمن نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكتون قَيُّومُ فَأَعِيدُونِي بِقُوَّةٍ فَأَعِيدُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَجْمًا آتُونِي ظُلْمًا حَدِيدَ حَتَّى إِلَى سَوَاءٍ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ فُخُ ما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقدا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكى وكان وعد ربي حق الله الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئين للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في بطاء العذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسدت TIPO Oh, I don't want